الليل يا قواب السمر والشوش عنها كدعم والخير واصل عن قريب عزك بلادك يا بريب إلا لك أفضاب السمر والشوش أنك أدعبار والخير واصل عن قريب عزك بلاد يا بريد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 Gol khod minni khadar, gajit ani min shagar, budi jangan lagi orang ini. Jangan lagi orang ini. Yang jauhnya ini بذكرك احتسر يذكر زمان اللي عضر ها اندي حبك يا حبيب عشق بلا جهد يا مريد صلوا على خير البشر احمد شفيع المنتظر وقاله الغر اللذيب عشق بلا جهد يا قال المتيم بو عمر نسلس على اهود الودر صوت الودر يقف النهيب عزق بلاجة يا مريب صعلوا على خير البشر احمد شفيع المنتبر وآله الغر النديد عزق بلاجة يا مريب ذا تسليمات ثاني بدل هتسمعي بحر و جحر دموجول لا رهيب اجدني يا يا غني صلوا على خير البشر قد شكي قلب انصب وقال لي هنا